Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir لِكَا يَا كُلُّ قُرْآنٍ الْمُبِينِ بُدَانٌ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 الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم Ulaa قال موسى لأهله أيكيم وألق عصاك فلم ما رايتها تذكر Nahaja. ادخل يدك في جيبك تغفر جبيضاء من غير سوء Lännen maa جخزوب بها ست فرنت dirim min ay سليمان داود وقال يا Otiina minn kulli jayni Otiina kulli لووج رَ لسُ لَم ن الجُنُذُ مُ مَِِّ يوزعون Hassan الله ضاحك وَأَن أُمَّنْ أَوْصَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ ذَخِرْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِذَابِكَ الصَّالِحِ وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدى كان من لاَ أُرِيدُ بَتَنَهُ وَأَثْبَثًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّ فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحق Tu vimba á tuhä ku vi hi onji Tukä وجست ثم رأثا تملكهم وأوتيت من كل شيء وعلى عرش عظيم WAJADU KAHAWAN QAWMAN YASJUDUN LISH-SHAMSI MIN DUNI ALLAHI WA ZAYANAHUM SHAYTANU تبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذين رب في السماوات. long <laughs> Oh, ya. Well, khi lấy và là hôm vì là xin giờ o oh. Alam ma raahu tastaqb ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ضلي كريم وَلَنَكِّوَ لَهَا عَرُشَهَا نُبُوَةً تَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا وَأُوْتِنَ اللَّهُ الْمَرْءَ مِنْ قَضِيْلِهَا وَالسُّنَّةُ مُسْتَيْمِنَةٌ وَصَدَّهَا مَا كَمَثَّتْ وَدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ لِقَوْمٍ فَلَمَّا رَآهُ حَسِبًا جَلَسُوا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ عَنِ الصَّلْصَالِ صَرْحًا مَّرْصُودًا Qawarin. قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ لِلَّهِ فَقُضِيَ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَقامَهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ تَرِيقَانِ si mu O ja pailiment se di luę vy لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا وبمن معك Kuala tairukum inda Allah antum كان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصل قَالُوا تَقاسموا بيننا البيت منه وأهله ثم لنقولن مَا ما شهدنا ما وَمَا لَنَا نُكَلِّمُ لِلَّهِ وَلِيٌّ مَّا شَهِدَ مَن ذَلِكَ وَإِنَّا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون كيف كان عاقبكم مكرهم امنا تم مرموا قومه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقومه Jaan, jätin, jätin, jätin, jätin, jätin, jätin, وَلَوْ طَمِئْنُ الضَّالّ لِقَوْمٍ أَفْسَدُونَ فَاحِشَةً وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اننكم لتكونن رجالا شان و تمن من دون النساء بل أن قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا وأهله أَنْ جَئْنَاهُ وَلَهُ إِلَّا مُرَاءَتَهُ Ah. man yujibul mu اِلاَ هُوَ مَا قُلِ لَمَّا اَمَّنْ مَيْن بِي كُن فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَيْلُ فِي الرِّيَاحِ شَرًّا بَيْنَ يدي رَحْمَتِهِ Aila humma Allah, Em meven na konkons meo i du 我meụ zukonkom mi sama إِلَٰهُهُم مَّعُوذُ ۚ كُلَّٰ تُبْرَأُ مِنْكُمْ إِن صَادِقِينَ لا يَعْلَمُ مَا فِي السماوات والأرض بل اترك علمهم في الآخرة بل هم في شك من هذا هم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا قَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآ ثَنَّ عَلَيْهِ وَلا في فِي ضَيْقٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا مِنْ ضَآئِبَةٍ فِي السَّمَاءِ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 innakala tus meuu mauta wala tus وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ بَطْمًا مِّنَ الْأَظْفُتِ كَلِّمُوهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة تومم من من كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاء وَطَالَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا بِهِمْ مَا يَعْقِبُونَ أَلَمْ يَرَوْا أن ja man lay la yaskunu fi al nahar alam anna إنه خبير بما تفعلون من جاء san si balahu khayrun minha wa وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرامها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أسلو القرآن Fman ihtza fa inna ma yhtzi wa ma uzzal fa qul وقول الحمد لله يسألكم آياته فستعرفون غا وما ربك بضعف لنعم ما تأمنون